فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم, كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة